الانسحاب من حصن النظير طلع الفجر فنهض بلال يصدع قلوب يهود وأسوار حصونهم بنداء الله أكبر فأدى المسلمون صلاة الفجر وبعد أن ارتفعت الشمس تنفس اليهود فقد أصدر القائد صلى الله عليه وسلم أمرا مفاجئا وهو الانسحاب من حصن النظير دون حسم المعركة هل السبب مناعة السور وقوة التحصين؟ إن عاد إلى المدينة فهذا هو السبب لكنه صلى الله عليه وسلم لم يعد إلى المدينة، بل انطلق بجيشه مباشرة إلى مصنع الخيانة قريضة، خطوة عبقرية، فحين وصل المسلمون وجدوا قريضة في حالة هلع متحصنين كما وصفهم القرآن، لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر أرعبتهم هذه الخطوة العسكرية الذكية والجريئة هزمتهم دون دماء لأن وصول جيش المسلمين اليوم يعني أن أمر النظير قد انتهى وحسم بالأمس وإلا لما تجرأ محمد على حصارهم هذا الصباح تضعضعوا فطلبوا التفاوض فعرض القائد صلى الله عليه وسلم أن يوقعوا على معاهدة سلام أخرى رغم خيانتهم للأولى فقال صلى الله عليه وسلم إنكم لا تؤمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه، ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه، وتم توثيق المعاهدة للمرة الثانية، فتنفست قريضة الصعداء، وكأن من تشلوا من القبور، ثم تركهم صلى الله عليه وسلم وقام بالخطوة الأهم وهي العودة لبني النضير قوم كعب بن الأشرف الذين أثبت أمس أنهم كقائدهم وأن الخيانة متأصلة فيهم برفضهم للسلام والوئام الوطني. وإصرارهم على أن تكون العلاقة بالمسلمين علاقة حرب رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كفل لهم حكما ذاتيا ولم يكلفهم سوى بكف الأذى لكنهم أثبتوا أن هدفهم رأس الدولة صلى الله عليه وسلم وجت واجتثاث الإسلام والتآمر مع الأجنبي الوثني فأراد صلى الله عليه وسلم حسم الخيانة اليوم ثارت حرب شرسة أطارت عقولهم وخلعت قلوبهم وزاد من انهيار معنوياتهم أن قريضة ورطتهم ثم وقعت معاهدة سلام مع المسلمين أحبطوا فطلبوا التفاوض مجددا فتوقفت المعركة وأسفرت المفاوضات عن مغادرة الخونة أرض الدولة الإسلامية دون أن توقع عليهم عقوبة الخيانة وأن يأخذوا ما يريدون فوافق صلى الله عليه وسلم لكنه رفض أن يأخذوا أسلحتهم فقد يغرون بها يهود خيبر وقد يسلحون بها الوثنيين وقطاع الطرق فوافقوا، لكن وقبل مغادرتهم حدث شيء الرهيب. خيمت على الحصن سحابة كثيفة تعجب منها المسلمون،